يا ملكي يا ملكي ان تراني ان تحاسبي ومعيني ومعيني يا الهي انت تراني ان تحاسبي ومعيني ملك الكون رب العالمين إلهي يا مجيب السائلين مليك الكون راب العالمين إلهي يا مجيب السائلين دعونا نرتجه قربا وفضلا مقاما في جنان الخالدين ملك الكون راب يا مجيب سائليه في دعونا نرتدي قربا وفضلا وقاما في جنان الخالدين ذي الهادي هنيا فلا نضمى ونسعد هانئين وزد في نعمه تكريم ربي نرى من وجهك نورا مبين, من وجهك نوراً مبين وننعم من أريد الخلق يغشا جمالا قد غنمنا عائدين Jemaliści, którzy są w tej Izbie, يا są هم الأخيار قد تبعوا بشيرا رسول الله ينشر خير جيل على خير البرية صل ربي على الهادي البشير بكل حين وسلم ربنا دوما عليه إلهي وجزه الأجر الثمين وسلم ربنا دومن عليه إلهي وجزيه الأجر الثمين إلهي وجزيه الأجر الثمين جن كم يراب العالم إلهي يا مجيب السالين دعونا نرتجي قربا وفضلًا مقاما في جنال الخالدين تعرضنا لو تجي وفضلا مقاما في جنال الخالدين مقاما في جنال الخالدين يا مليكي يا مليكي أنت رابي أنت حاسبي ومعيني ومعيني يا الهي انت ربي انت حسبي ومعيني